الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد امهاني اقول يعني وعلى اله بعد هذا اللقاء مع فضيله صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه في يوم الخميس الأول من شهر الله محرم العام الهجري ال21 بعد 400 من السؤال الأول في منزله بالرياض. <تصفيق> منزله بالرياض. إن شاء الله. السؤال الأول المذهب السلفي في باب الصفات فهم المعنى وتفويبه الكيف والسؤال هنا كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم صفة؟ فمثلا صفة اليد يفهم معناها من خلال اللازم. من كونها يداً وهو أنها تقبض وتقصت وتطوي ومن صفة القدم أنها يوطأ بها أم أنه لا يفهم ذلك باللازم فإن لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم أبلغة العرب التي قد لا نجد معنا واضحا في قواميسها كان يقال مثلا في معنى اليد معروفة أو تفسر بما لا يمكن أن يكون معنا لصفة من صفات الله تبارك وتعالى فأن يقال في اليد هي الجارحة المعروفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأرحب بالإخوة من أحبابنا والإمارات ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين بالمنهج السلفي أصل من الأصول لأن يحصل لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حصر. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات. وفهم المشكل علم كما نص عليه القرافي في الفروق. في أحد المسائل التي عرض لها قال فيها وحظي منها معرفة الإشكال إذ معرفة الإشكال نوع من العلم وهذا صحيح لأنه الذي علم هو الذي يستشكل والمقصود به الاستشكالات المهمة أما استشكالات الطلبة والدارسين الاستشكالات المعروفة المدرسية فهذه ليست هي المقصودة ولكن استشكالات التحرير تحرير المسائل استشكالات وزن الأقوال هذا لا شك أنه من العلب وهذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل فإنها مما يشكل ويستشكله كثير على مذهب السلف ما المقصود بإثبات الصفة وتفويض الكيفية والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت في السؤال وإما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها وأن يكون هذا الإيمان إيمان في الصفات إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الطمع في إدراك الكيفية يكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية للصفة وإثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية للرب جل جلاله وتقدست أسماؤه هذه الصفات لها معاني فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا وليس معنى صفة النزول هو معنى صفة الاستواء وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة وليس معنى صفة الرحمة هو معنى صفة الإرادة وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام وهكذا فهذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف لما اختلفت ألفاظها اختلف اتصاف الله جل وعلا بها بمعنى أن كل صفة تثبت كما وردت فمن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكما في قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله عند من قال إنها من آيات الصفات ونحو ذلك من مما فيه إثبات هذه الصفة الجليلة ويدل عليه من السنة قوله جل وعلا فقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه والأدلة في إثبات هذه الصفة كثيرة معروفة فالوجه نقول فيه إن الوجه معروف في اللغة أو معروف عند الناس والمعروف هو المعنى الكلي ما المعنى الإضافي لأن الصفات بعامة ليس المخصوص صفات الله جل وعلا ما يحصل في, الـ في, الـ في الناس أو في الخليقة في اللغات كلها ثم معاني كلية وثم معاني إضافية المعاني الكلية هذه ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الإدراك لكن المعاني الإضافية هذه هي التي تدرك لأنها رؤية أو عرفت إلى آخر فإذا نظرت مثلا لصفة الوجه جل وعلا كل لصفة الوجه بعامة ليس لله بصفة الوجه بعامة فإن كل أحد يطلق يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكل له وهو أنه مكان أو يعني صفة شريفة تجمع أو نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة، وأنها أشرف ما في في ما في الموجود، ونحو ذلك مما يكون بعامه يعني يحصل له معرف أن الوجه. يتصور الوجه هو شيء معين، يعني من حيث المعنى الكلي. إذا جاء للمعنى الإضافي، فإنه يعرف الوجه. إذا قيل له وجه، لا بد يحدد هل هو وجه إنسان بيتخ بيفهم، يعني بيتصور وجه الإنسان على نحو ما رأه وجه حمار سيتصوره على وجه ما رأه وجه عصفور سيتصوره على وجه ما رأى على نحو ما رأه ووجه كذا وكذا سيتصوره على نحو ما رأه. لهذا المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات لأن المعنى الإضافي لا ندقه معنى الإضافي لا يدرك وهذا المعنى الكلي ليس شرطا أن يكون موجودا في اللغة لماذا؟ لأن اللغة كتب اللغة معنية ببيان الإضافيات لا ببيان الكليات وقليل منها من يذكر أحيانا المعنى الكلي ممن يذكر المعاني الكلية بن فارس في فارس في مقاييس اللغة ويذكرها قتارة يغلب عليها النظر في الإضافة ولكن كثير يذكر المعنى الكلي إذا تقرر هذا فإذن لا نقول إن هذه الصفات إثبات المعنى فيها هو إثبات للازمها وإنما نقول إثبات الصفة هو إمرارها كما جاءت على ظاهرها ولا نقول إن الوجه معناه كذا أو ينطبع في ذهن إن الوجه معناه كذا إنما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين إذا جاء في النصوص تفسير لآثار الوجه أو لعمل اليدين مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يخفض ويرفع بيده الـ الـ الـ الـ اليمنى القسط وبيده الأخرى كذا مثل ما جاء في النصوص نمرها كما جاءت لكن لا تفسر بلازمها وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى محذورين المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يذهب الكلية اللغوية والكلية اللغوية هي الامرار كما جاءت والتفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أنك تفسرها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم قلت في السؤال هي التي يقطع بها هذا ليس صحيحا فاللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند عند الانتقال هي التي تتقدم ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت والمهم فيها إن ما, إن ما نقول إن نفوض المعنى الإثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوجه غير اليدين واليدين غير القدم والقدم غير الساق والعينان غير السمع والبصر غير السمع وغير الكلام الرحمة غير الإرادة الغضب غير الرضا، الرضا غير الإرادة، الغضب غير إرادة الانتقام وهكذا في نواحي يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر. نقول هذا الغضب المهم أنه غير الرضا. الغضب معروف يعني تدرك هنتر الغضب لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بأثاره لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا. لكن هو الغضب على حقيقة في الله جل وعلا لا يتصور لكنه يتصور الأثر فيما يعرف فينطبع في ذهنه شيئا الأمر, الأمر الأول أن الغضب صفة غير, غير الرضا لا شك مقابلة لها تماما الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى دون إثبات للوازن إلا إذا وردت في النصوص نعم. سارة الله خير يا شيخ الذي الت... منعنا من مساة ال... الإضافة... الإضافة المعينة والإضافة هي. أنها جزء من الحقيقة نحن... الإضافة ال... المعنى الإضافة الذي منعنا من هذا أنه جزء من الحقيقة إيش معنى جزء من الحقيقة أنه يعني ونحن نفوض الحقيقة أو الكيفية لا لا لا نفوض يعني نفوض الحقيقة الكيفية, الكيفية. أما حقيقة اللفظ أو المعنى السؤال الثاني دفع. دفع. دفع. السؤال الثاني يقول علماء وصول قول الصحابي حج إذا كان مما لا يقار بالرأي أو كان مما لا يحتمل الاجتهاد فما ضابط ما لا يقال بالرأي هذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقال بالرأي إذا كان في الغيبيات ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي أو لا يدخله الاجتهاد إذا كان يقولون له حكم المرفوع لأنه كذا والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات هذه يستعملونها على نطاق ليس بالواسع يعني عند الوصولين ليست واسعة هذه الكلمة وعند استعمال العلماء ليست واسعة تجد أمثلة لها ليست بالكثيرة وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة بل هو غيبي محف محمل على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين, الكرسي موضع القدمين. هذا لا يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم وسع السماوات ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه مثاله أيضا قوله قول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل نزل مفرقا بعدو. فقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد لفهمه إن أنزلناه في ليلة القدر وكقوله حامم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جميعا لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة تخصيص بيت العزة بذلك هذا لا مجال للاجتهاد فيه كيف من القرآن نعرف في فيه بيت عزة وان هذا نزل في بيت العزة فاذا هذا يحمل على أنه لاجتهاد فيه وكذلك مما يروع عن عدد من الصحابة فيما لا فيه وما قالوا فيه انه مما لا يقال بالرأي اشترطوا فيه شروطا من اهمها ان لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس أهل الكتاب أو يقرأ التوراة ويأخذ من كتبهم فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحفي أهل الكتاب أو من السماء من علمائهم ومشايخهم فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق إليه أما ما كان مقيسا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو اجتمع جمع عدة آيات وفهمها منها واستنبط. إذا كان كذلك أو استنباط لغوي، هذا يدخل كل يدخل كله تحت الرأي. أسئلتي الثالث ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن كل الأوراق النقدية بحسب قيمتها على بنكها لها مدة في قد انتهى منذ ما يقوم من أربعين سنة، وهذا يعني أن هذه الأوراق تكتسب ثمنيتها وقيمتها الحاضرة. من القوة الاقتصادية والتجارية والسياسية للدول التي تصدرها فإن ثبت ذلك فبما يقدر نصاب الزكاة فيه. هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق والغطاء لاستار الأوراق إلى آخره وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا للنقد لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء فسابقا كانت تغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثل البترول يدخلوا فيه القوى الاقتصادية، يدخلوا فيه القوة السياسية توازن يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكر بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في في صميم السؤال اختصارا للوقت وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أحسن أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقدر النصاب في هذه الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها بقدر قيمة هذا النصاب، فيكون البدل قائما مقام المبدل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة. يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، ونقول لنا أن نختار أي من هؤلاء، لأن هذا نصاب شرعي صحيح، وهذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم الال الال الال بدل ان هذا وهذا الال الأمر ينمع فالذهب نصابه معروف وهو عشرون مثقالا وهو بالجنوه بالجنيهات أو بالجرامات خمسة وثمانين قراما من الذهب الصافي الصافي الخالص واثنين وتسعين قرام من الذهب عيار واحد وعشرين وعظنا 95 من الذهب عيار 18 وهكذا تتزايد نسبة يعني الذهب بحسب الغش اللي فيه أو, أو ليس غشا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تدي تد إلى تماسكها أو تخفض قيمتها المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 24 قيراط وهو غير موجود 85 جرام ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو 92 القرام من الذهب تنتقدر قيمة من الذهب كم إذا كان مثلا الغرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي فيكون 92 من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا الحساب حوالي 2700 ريال أو يكون هون يصابنا السؤال الرابع هل يمكن أن تأخذ القاعدة الأصولية الكلية الملاحظة ضابط عامل في أدلة متفرقة متعددة كما تأخذ القاعدة الفقهية الأغلبية أم لا بد من دليل كلي يدل عليه؟ القواعد الفقهية على قسمين قواعد أقصد القواعد الكلية على قسمين قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. والمتفق عليها هذه ما أخذها من النصوص وجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا قاعدة بنى عليها كثير من الفروض الأصل أثلا البناء على اليقين وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولي وليبني على مستيقن قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التفريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص القسم الثاني القواعد المختلف فيها القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المتبوع إمام بحنيفة أو الشافع أو مالك أو أحمد واستخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام إذا كان الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة جمعها أصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد لأنها تدخل تحت اصله أو تحت قاعدته هذا السؤال نعم السؤال الخامس يقول البعض أن تعليل الحكم بالسبر والتقسيم نعم يقول البعض إن تعليل الحكم بالسبر والتقسيم لا دليل عليه وأنه مجرد تحكم فبعضيكم في ذلك السؤال غير صحيح. السؤال غير صحيح لأن الصبر والتقسيم ليس علة للحكم الصبر والتقسيم هو مسلك من مسالك العلة يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا أو كما مثل الأصوليون في مبحث القياس قلون الخمر ما علة تحريمه؟ فإذا عملت سبرا وتقسيما قلت علة تحريمه اللون لونه الأحمر تقول علة تحريمه الإسكار علة تحريمه أنه شراب علة تحريم الخمر أنه أن الرائحة وهكذا فتحصر بالسبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة. ثم تطبق مسالك العلة الأخرى الوصف الجامع والنعم والدوران إلى آخره وتذهب بعض هذا ويبقى عندك في الأصل، فإذن يبقى عندك العلة الصحيحة، فإذاً السبر والتقسيم ليس ليس علة للحكم، وإنما هو مسلك من مسالك استخراج العلة الصحيحة لا السؤال السادس هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع السكوتية ليس بحجة حيث إنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع المعروف عند أهل العلم أن الساكت لا ينسب له قول الساكت لا ينسب له قول وبالتالي يصح أن يقال أجمع على كذا لأن من سكت لا ينسب له قول بالمخالفة فمن, فمن قال في المسألة قولا واتفقوا عليه أجمعوا عليه على من قال فإن هؤلاء هم أهل الحجة في ذلك العصر ولذلك يقال اجمع سكوتي ولا يعنى به أن الساكت يضاف إلى من تكلم ولكن يعنى به أن الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة وبالتالي ليس من أهل الاجتهاد لأن النازلة إذا وقعت فإن الذي اجتهد فيها هم أصحاب الأقوال أما الذي سكت فلا يدخل في البحث أصلا ظاهر فلهذا نقول إنه بناء على قول العلماء والفقهاء والأصوليون والأصوليين إن الساكت لا ينسب له قول فإنه يصح الإجماع السكوتي لا على اعتبار أن ابن عباس صار مع المجمعين ولكن على اعتبار أنهم أجمعوا بدونه والإجماع لا يتصور منه أنه إجماع كل واحد واحد وإنما هو إجماع أهل العلم أهل الحل والعقد في زمن على قول فإذا لم تظهر مخالفة لم ينتقظ الإجماع فإذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر في الأصول وهو إذا أجمع الأهل عصر على قول فهل لمن بعدهم أن يحدث خلافه أو ليس لهم ذلك على قولين معروفين في هذه المسألة جزاك الله خير السؤال السابع إذا جاء لفظ عام في باب العبادات فهل يجرى على عنونه أو يقال الأصل في العبادات المنع فلا بد من تخصيص هذا العموم بما ثبت من صور شرعية في بابه ما جاء عاما فيه تفصيل القسم الأول إذا جاء عاما ولم يعمل به أحد من السلف لم يعمل بمفردات عمومه أو بأحد أفراد عمومه أحد من السلف فهذا يدخل في البدعه لماذا؟ لأن الشريعة فيها عام مخصوص وفيها عام مراد به الخصوص كما قال جل وعلا الذين, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك مع أن اللفظ عام مع أن اللفظ عام وهو أنها ناكرة وردت في سياق النفي لم يلبس إيمانهم بظلم وهذا الذي فهمه الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه فهموا العموم لأن اللفظ يدل على العموم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الخصوص وهو الشرك فإذا كان كذلك فهذا القسم وهو أنه إذا ورد اللفظ عاما وجاء عصر السلف على عدم العمل بأحد أفراد هذا العموم دلنا على خروج هذه الصورة من القصد بالعموم القسم الثاني لأنه يكون عام مراد به خصوص نساء الكثيرة لكن ليس فيها هذه الصورة التي لم يعمل بها القسم الثاني أن يكون اللفظ عاما وعمل به السلف عمل بعمومه فهذا ظاهر في أنه سنة وأنه مراد عمومه مراد وأن أفراده مراده إلى آخره والثالث الذي يشكل كثيرا وهو ما يكون السلف أو جاء في السنة أو السلف عمل بأصله دون تفصيل صوره لكن أصله معمول به مثاله صيام تسع ذي الحجة صيام تسع ذي الحجة فإنه هناك من يقول إنه لم يعرف عن السلف أو لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه للأخر. فنقول هنا حديث عائشة في المسألة الذي رواه مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط في حديث في السنن وإن كان إسناده فيه ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة وأيضاً كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس ولا بد أن التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما مع فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمومه وهو ما يدل على أن عموماً قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم وهو قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر أن يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما, يدخل بما يشمل الصيام والمقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة إذا عملوا بالعموم فهذا سنه واضح إذا عملوا بشيء منه أو بأصله فهنا نقول العمل به أيضا سائر لأنهم عملوا بأصل فدل على دخوله في العموم بنوع دخول السؤال الثامن جمهور الفقهاء يقولون بلزم جمهور الفقهاء يقولون بلزوم الهبى بالقبض لا بمجرد التلفظ, ب... التلفظ بها ويستدلون بقصة أمي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها إني كنت نحلتك جاد أشرين وصفر ولو كنت جددته واحتزته نعم. نعم، وإنما هو اليوم, اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى ولكن الذي يشكل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يعود في هبته لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تقبض الهبة وإنما للجواز رجوع الوالد فيما وهب الولد فما هو توجيهكم في ذلك حكذا الله هذه المسألة خلافية بين أهل العلم وعصلها هل الهبة تلزم بالقبض أو أنها جائزة قبضت أو لم تقبض وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهما والظاهر فيها أن الهبة جائزة سواء قبضت أو لم تقبض بدليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب وأما توجيههم توجيه من قال لا بد من القبض أن أبا بكر قد يرجع فيما وهبه لعائشة رضي الله عنها فليس بوجيه لأمور الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع والعمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو هو المتعين فإذا كان الأصل في ما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به إذا كان الأصل في ما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإمضاء وجب أخذ به والأباء فيما يهبون نادر الذي يرجع فالأصل هو عدم الرجوع والعمل بالأصل عند الإشكال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكان والمنزل عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها ما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها. وهي لها منزلها وتستحق الإكرام وتستحق هذا وإكرامها ب. بعدم الرجوع عن ما يؤهب لها ظاهر الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أنضاه المرء مضى ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته يقيء ثم يعود في قيئه لأن إذا كان الرجوع عن الهبه بهذا المثل محرم يعني على قول الصحيح لأجل هذا المثل الشنيع الذي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنها لا نجيزها حتى حتى تقبض لأن الأصل نقول إنها إن ما يرجع الناس لأن محرم أنه يرجع فيها إذا كان وهب ماضت الهبه بما وهب و سواء كان ذلك في جليل المال أو في أو في يسيره هل يلزم قضاء ان يؤدي ام فقط ديانه اذا كان في مثلا عند يلزم لكن في بعض الممكن في بعض البلاد حسب المذهب المذهب الشافعي مثلا أنه لابد أظن أنها ما تجوز إلا بالقبض، يعني الم المسألة فيها خلاف يعني على كل حال. الله خيرا. السؤال التاسع هل كل من الإباحة والكراهية من الأحكام التكلفية؟ أما الإباحة فعل الصحيح لا، لأن الإباحة تخير والتخير ليس بتكليف ولا يترتب عليها في نفسها ثواب أو عقاب الحكم التكليفي بما أنه سمي تكليفيا فإنه يترتب عليه ثواب أو عقاب والعلم اختلفوا في المباح هل هو من, من الأحكام التكليفية أم لا والصحيح أنه ليس من الأحكام التكليفية وإنما أدخل فيها لعجل القسمة سيكون خامس الأحكام التكليفية لأجل القسمة لكنه ليس تكليفاً المباح ليس تكليفاً أما الكراهة فهي حكم تكليفي لأنها يعني مثلاً إذا أخذنا بتعريف الجوين لها أنه ما يثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله يعني المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله دام دخله الثواب فإنه يكون تكليفيا وتأيد ذلك بأنهم مقابل للمستحب في تعريفهم بأن المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فتكون الكراهة مقابل للمستحب والمستحب بالاتفاق حكم تكليفي والكراهة كذلك وهذا أيضا أظن بالاتفاق يعني في الكراحة أما الإباحة ففيها الخلاف المغروف جزيلا الله السؤال العاشر إذا زال جبس عمل الجوارح عن المسلم المكلف هل يزول معه الإيمان هذه المسألة مبنية على ثلاثة يوم الأمر الأول معنى جنس العمل والثاني التفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب والأمر الثالث هو هل المشترط هو جنس عمل الجوارح في الايمان أم جنس العمل أما الأمر الأول فهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وقصدون بالجوارح والأركان عمل البدن غارح والأركان يعني البدن أما غير البدن يعني القلب فإن الظاهر العبارة لا تدخل فيه وذلك لأنهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب الأخبار يعني التصديق وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنحي مثاله الاعتقاد بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته التصديق بالملائكة التصديق بالرسل هذه مساء الاعتقادات جاء بها الخبر الصادق في الكتاب والسنة فوجب الإيمان بها واعتقادها فهذا يسمى قول القلب أو اعتقاد القلب أما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا توكل عليه حسن الظن به رجاؤه خوفه الاعتماد عليه تفويض الأمر إليه ونحو ذلك من المسائل الرغبة والرهب ونحو ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله كذلك المتعلقة بالخلق مثلا عدم الحسد والحقد والغل وأشبه ذلك وما يتعلق بالنفس الكبر والتعاظم والغرور هذه كلها أعمال قلبية كبيرة فلذلك نقول الإيمان قول وعمل وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح لأن صرف العمل لأحد الأمرين دون الآخر ليس بظاهر يتأيد ذلك لأنه لا بد من الإسلام والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر والعمل لإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجع ولا رغب ولا رهب لا يمكن لذلك في الواقع في عمل للقلب وفي عمل للجوارع إذا تبين هذا في المراجب جنس العمل فظهر لنا في السؤال الثاني أو البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. العمل والجوارح المراد بعمل البدن الأعمال الظاهرة بينه مثل تلاوة القرآن، مثل الجهاد في سبيل الله، الأمر بناره النعمان، كرسالات الصيام، الزكاة، الحج، صلاة الأرحام، إلى آخره من أعمال البدن. وعمل القلب هو الذي وصفت لك بعض من الأعمال القلبية التي يحبها الله جل وعلا. أو الأعمال القلبية التي يراد تركها وفضيلتها في تركها مثل ترك الكبر والحسد والبغي وسوء الظن بالله جل وعلا والغروة إلى آخر. الثالث وهو المهم